إ ذ ا ع ة بريدة, بريده تقدم الحمد لله الحمد لله يضع ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع الحمد لله هذه الخرادل ليس يخفى كنهها عما لصوت النمل ليلا يسمع سبحانه سكنات هذا الكون س ا ج د ة و خ ا ض ع ة له وبكل ذل تركع سبحانه في ذ ر ة أ و ر م ل ة ملكوته فيها يهيم ويخضع سبحانه علم أ ح ا ط بكل شيء كائن لا ي ع ز ب عن علم ربي موضع أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له له أ س ل م من في السماوات و ا ل أ ر ض طوعا وكرها و إ ل ي ه يرجعون و أ ش ه د أ ن محمدا بن عبد الله عبد الله ورسوله خير من وطئ الحصى من كل إ ن س ناطق أ و جان ي هو أ ح م د البركات ليس كمثله في ا ل أ ن ب ي ا ء وفي ا ل خ ل ي ق ة ثاني صلى السها صلى الضحى صلى العلا لك يا نبي الله والثقلان ي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 أ ع ل م ك م دينكم اداب ما كان وما يكون أ ج ل علمنا اداب ما كان وما يكون أ ع ل م ك م دينكم فقه ما يتنزل من رب العباد أ ج ل اتانا منه علما و أ و ر ث ن ا منه حكما و إ ن من شيء إ ل ا تقدير من حكيم خبير أ ع ل م ك م دينكم كيف تفرحون وكيف تشكرون ثم كيف تعبدون أ ج ل علمنا و أ ن ذ ر ن ا ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إ ن عذابي لشديد أ ع ل م ك م كيف ت س أ ل و ن الله من فضله و إ ذ ا س أ ل ت م و ه ف ر ز غ ك م أ ع ل م ك م كيف تشكرونه ب أ ق و ا ل ك م وما تفعلون أ ج ل علمنا واتانا من لدنه ر ح م ة وعلما شكرناك يا رحمن شكر مقصر بنعماك قد أ س ب غ ت أ ق و ا ل ن ا شكرا إ ذ ا كان شكري ن ع م ة الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إ ل ا بفضله و إ ن طالت ا ل أ ي ا م واتصل العمر إ ذ ا سر بالسراء عم سرورها و إ ن مس بالضراء اعقبها ا ل أ ج ر وما منهما إ ل ا له فيه ن ع م ة تضيق بها ا ل أ و ه ا م والبر والبحر إ ن هذا الدين عظيم ولن يشاد الدين إ ح د ى هذه الحضارات والاديان الا غلبها إ ن هذا الدين عظيم لم يترك فراغات ر و ح ي ة إ ل ا م ل أ ه ا ولم يترك فراغات ت ش ر ي ع ي ة إ ل ا استوفاها عظمه هذا الدين تتجلى في حبات البرد هبوني دينا يحفظ أ ت ب ا ع ه عن نبيهم أ ن ه كان يعبد الله قبل نزول الغيث وحين نزوله وبعد نزوله أ ع ل م ك م دينكم كيف تعبدون الله قبل تنزل الغيث أ ج ل ف إ ن نبي هذا الدين كان إ ذ ا ت أ خ ر الغيث من الله دعا الله واستسقى حتى ينزل أ ع ل م ك م دينكم كيف تعبدون الله حين نزول الغيث أ ج ل ف إ ن نبي الهدى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان إ ذ ا ر أ ى المطر قال اللهم صيبا نافعا وكان إ ذ ا ر آ ه يقول رحمه أ ع ل م ك م دينكم كيف تحسرون رؤوسكم حين تنزل الغيث ثم تتعبدون الله بما تفعلون أ ج ل ف إ ن أ ن س ا رضي الله عنه قال أ ص ا ب ن ا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر رسول الله ثوبه حتى أ ص ا ب ه من المطر فقلنا يا رسول الله لم صنعت كل هذا قال ل أ ن ه حديث عهد بربه وكان صاحبه علي رضي الله عنه إ ذ ا مطرت السماء خرج ف إ ذ ا أ ص ا ب ر أ س ه الماء مسح ر أ س ه ووجهه وجسده وقال ب ر ك ة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء اعلمكم دينكم كيف تعبدون الله كلما نزل المطر أ ج ل فقد علمنا أ ن ندعوه كلما صح أ و همى ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر علمكم دينكم كيف تعبدون الله بعد نزول المطر أ ج ل فقد روي لنا بسند صحيح أ ن النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال حين توقف المطر مطرنا بفضل الله وبرحمته علمتم دينكم كيف تقضون أ ي ا م هذه ا ل ن ع م ة ا ل م ب ا ر ك ة أ ج ل فقد سئلت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها عن ذلك فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدو الى هذه ا ل ت ل ا ع أن يخرجوا اليها واتلاع ل ما ارتفع من ا ل أ ر ض وهي مسير الوادي وما اتسع منه اي دين ديننا هذا الذي قد عبدنا ربه حين ا لن م ط ر ل نوفي ربه أ ي جزا ساقه شكرا شكرا أ ي ا رب المطر نحمد الله على أ ن لم نكن حين يجفو الغيث نستسقي البقر أ ي فخر يرضي كبرياءنا ونحن ننتسب لهذا الدين الذي ربه هو رب المطر وهو مجري سحابه ومصرفه حيث يشاء أ ي فخر يرضي كبرياءنا ونحن من أ م ة علمها نبيها كل شيء في الوقت الذي يفسر أ ر ب ا ب الماديات سبب نزول المطر نكون نحن متقلبين في ع ب ا د ة شكرها و ل ا إ ن س أ ل ت أ ر ب ا ب الماديات من نزل من السماء ماء فاحيا به ا ل أ ر ض بعد موتها لتقولن قلوبهم, إنه الله لتقولن قلوبهم انه الله قل الحمد لله بل أ ك ث ر ه م لا يعقلون محال أ ن تكون هناك فراغات د س ت و ر ي ة تعتري هذه ا ل م ل ة و ا ل ن ح ل ة ا ل ر ب ا ن ي ة حتى حين نفرح وحين نحزن وحتى حين نقنط كيف بالله نقنط ولنا رب يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ف إ ذ ا أ ص ا ب به من يشاء من عباده إ ذ ا هم يستبشرون كيف بالله لا نستبشر وقد لبس الماء والهواء سناء و ا ك ت س الروض ب ه ج ة وبهاء وكان أ ن ل ه و و ا صار رحيقا ء ك أ الرحيق صار هواء وتخال السماء بالليل أ ر ض ا وترى ا ل أ ر ض بالنهار سماء جللتها ا ل أ ن و ا ء وردا وزهرا يوم ظلت تنادم ا ل أ ن و ا ء وترى الروضه كالمنابر تزمو وترى الطير فوقها خطباء كيف بالله لا ورياض تخايل ا ل أ ر ض فيها خيلاء الفتاه في ا ل أ ب ر ا د ذات و ش تناسجت س و ا ر لبقات ب ح و ق ه وغوادي شكرت ن ع م ة الولي على الوسمي ثم العهاد بعد العهاد فهي تثني على السماء ثناء طيب النشر شائعا في البلاد ثم بثت لربها كل شكر وهزيم الرعود أ ج م ل حاد ي يبعثه نداءات نداء بالورود المطر المطر كافر الله أول لكل على كافر بالبعث يوم البعث يقول لك رب البعث و آ ي ه لهم ا ل أ ر ض الميته أ ح ي ي ن ا ه ا و أ خ ر ج ن ا منها حبا فمنه ي أ ك ل و ن ل ي أ ك ل و ا من ثمره وما ع م ل ت أ ي د ي ه م أ ف ل ا يشكرون ينادي المطر ب ر س ا ل حاله قائلا لكل كافر مقررا له أ ك ب ر المسائل العقديه أ ل م تر ى أ ن الله أ ن ز ل من السماء ماء فسلكه ي ن ب ي ع في ا ل أ ر ض ثم يخرج به زرعا مختلفا الوانه ثم يهيج ف ت ر ا ه م ص ا ر ا ث م ي ج ع ل ه خ ط ان ا إن ف ي ذ ل ك ن ان ا ل س ل ط يقولون ان السلطه يقولون ان ا ل س ل ف ه ي و ل ا ل س ل ط ه ي و م ن ان السلطه يقولون ان السلطه يقولون ان السلطه ي ا و ل و ن ان السلطه يقولون ان السلطه ي و ل و ن ان السلطه ي و ل و ان ا ل م ل ط ه يقولون ه على ك ل شيء ق د ي ر ث ان ا ل س ل ط ي ق و ل و ا ت ا ل م ط ر ه ي ل ك ل م ن ان السلطه يقولون ان ا ل س ل ق و ل و ن ا ب ا ل م س خ ر ق ب ل ق د و م ه ي ق و ل لك ا ل م ط ر أ ج ل فرحك فلا تدري أ ن يصيب كما أ ص ا ب الهالكين ا ل أ و ل ي ن حين قالوا هذا عارض م ن ط ر ن ا لتكون ريحا فيها عذاب أ ل ي م تدمر كل شيء ب أ م ر ربها إ ذ ا ر أ ي ت الغيم في وسط الفضاء و ر أ ي ت البرق يلمع في السماء والرعد يهزم في الدنا خوارا فلا تفرح فرحك المجرد من كل خوف ف إ ن الله يريك البرق لتخويفك و إ ط م ا ع ك هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا أ د ع و ا ل ل ه بخوف ف إ ن نبي الهدى وهو نبي الهدى تحدث واتخرج وتغير وأدبر عنه عائشة رضي الله عنها عنه الله أنه وجهه كان إذا رأى مخيلة في السماء أقبل ودخل وتغير وجهه. فإذا السماء عنه عائشة مخيلة رضي رأى أمطرت سرية في أدري أقبل ودخل ذلك ما فعرفته فقال لعله كما قال قوم فلما راوه عارضا مستقبل ا و د ي ت ه م قالوا هذا عارض م ن ط ر ن ا وهي ريح فيها عذاب أ ل ي م يرسل المطر نداءه الكبير لكل أ ه ل ا ل أ ر ض قائلا إذا الذي كان الرعب الذي تسمعونه قبل يخيفكم ويخيفكم صوت الفضائم زمجرا صوب السماء أفلا يخيفكم صوت السماء يوم تمور السماء مورا وتصير الجبال سيرا أفلا يخيفكم ويخيفكم يخيفكم يخيفكم تسمعونه قبل تمور وتصير صوب يوم صوت صوت اولي ا خيفكم يوم ٌ لا تظنون به ان السماء قد غضبت بل كل شيء غاضب يومئذ اوما يخيفكم نداء الانبياء يومها وجميعهم يقولون ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولن يغضب مثله ابدا في يوم تسجر فيه مجامع الامطار يرسل المطر نداءه الكبير لكل اهل الارض قائلا انكم كما فرحتم بمقدمي فانني انا من تتذكرون لعلكم تتذكرون انني من كنت سببا في هلاك اقوام سبقوكم حين كفروا نعمه الله بي اهلكت البشريه الاولى يوم نوح عليه السلام وحين أ ن ز ل ن ي الله ل أ ب ل ع الخلائق كلهم ولم أ س ت ث ن أ ح د ا منهم حتى ابن نبيه وحينها لم أ ج ع ل على ا ل أ ر ض ب ق د ر ة الله من الكافرين ديارا يرسل المطر نداءه الكبير لكل أ ه ل ا ل أ ر ض قائلا ما أ ه و ن ك م علي إ ذ ا هنتم على الله هان قوم لوط على الله ف أ ر س ل ن ي الله عليه معاتبا حتى أ م ط ر ت عليهم ح ج ا ر ة من سجيل م ن ض و د وتنظروا إ ن شئتم كيف كان عاقبه المجرمين يا اهل الارض انه النذير فاعتبروا قبل ان يقال لكم انا ساء مطر المنذرين انا لبني البشر كل هذا الجبروت وكل هذا الكبرياء وهم الذين عجزوا ان يقولوا لغزاه السماء كفى ان لطف الله الذي يتمثل في هذه القطرات يرسل الله بها رسالته الخالده أ ن الذي صنع أ ض ع ف مخلوق قادر أ ن يصنع منها أ ع ن ف مخلوق يبلع الدول ويميت الحيل ويهلك الحرث والنسل العظيم وما في ا ل أ ر ض من ع د ة فيها ومن عدد اللهم كما صنعت من هذا اللطف غضبا ومن هذا الضعف ق و ة ابعث من جندك من يري الذين حادوك وحادوا أ و ل ي ا ء ك ضعفهم و ا و ا ن ه م عليك اللهم كما اغرقت بمائك ف ر ا ع ن ة كفروا بك اللهم سلط به ف ر ا ع ن ة نازعوك أ و ل و ه ي ت ك اللهم يوما عليهم كيوم طوفان نوح وغرق فرعون وهلاك ا ل م ل أ الجبارين اللهم إ ن ت ش ا تغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا لله إله له وأشهد أن محمد ورسوله وحده محمد وأشهد وأشهد عبده رب شريك أن أن صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أ م اما بعد إلهي لك ل ا ح د ل أهله على نعم ما كنت قط لها أهلا تفضلا على ذ ي تقصيرا التقصير أنت كأن نعم كنت إن ازددنا تزدنا ن ت ما قط س و ج ب الفضل الشكر ليس كلمات ليس ر ت د د بل مواقفا تتجدد بشكر المنعم المتفضل ولئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم إ ن عذابي لشديد ما شيء أ ق س ى على ا ل أ م ة من ن ع م ة يهبها الله لعباده ثم تقابل من بعض المنتسبين من أ ه ل هذه ا ل أ ر ض بالكفران المبين ما أ ق س ا ه ا وما أ ن ك ا ه ا و إ ن م ا الكفر الا تشكر النعم الشكر ليس عباره مسموعه وقفت بثغرك ثم ماتت فيه الشكر منك ع ب ا ر ة و ع ب ا د ة ف ع ل ي ة ما الشكر بالتمويه تشكرون رب المطر حين تقولون شكرا ايا رب المطر ثم تتبعونها ببرهان إ ن كنتم صادقين فالشكر بالفعل ليس الشكر ب ا ل ك ل م تشكرون رب المطر حين يدفعكم نزوله إ ل ى ط ا ع ة ربه كذلك يصرف الله آ ي ا ت ه لقوم يشكرون تشكرون رب المطر حين ت س ت ح حيث ي و تعصونه ن من أن من أنعم الله ل ع ي ك م به ت ش ك ر و ن رب ان ل م ط ر ح ي ت ت ذ ك ر و ن أن ن ع م ة كهذه حرمها الله أ س ل ا ف ا سبقوكم شربوا أ ب و ا ل ه م ظما ان لا يجدوا ما يشربون ثم اتاكم إ ي ا ه ا تشكرون رب المطر حين تتذكرون أ ن هذه ا ل ن ع م ة أ غ ر ق الله بها أ ق و ا م ا كنا نظن أ ن ه م قد, قد امتنعوا عن السماء و ا ل أ ر ض ف إ ذ ا القطر يصبح كالقطران وتتكور السماء عن سحب ك ا ل ج ب ا ن ليكورها الله في وجوه الذين ظلموا وبئس ما يزرون ما أ ح ق ر ك أ ي ه ا المخلوق و أ ح ق ي بك يهبك الله فتغرق ويسقيك ف ت ش ر ق ويمنعك القطر فتتملق و ت س أ ل الله الغياب تشكرون رب المطر حين تدفعون زكاه ما اتاكم وزكاته البر والتقوى ومن العمل ما يرضى به الله تشكرون رب المطر ح ي ن ت ن ص ب و ن له هذا ا ل إ م د ا د لا لهيئه ارصاد أ و توقعات أ ف ر ا د أ و نظرات نقاد أ و ن و ي كذا وكذا تشكرون رب المطر حين لا يكون نزوله و س ي ل ة لفعل منكر أ و عبثا من الفعل وزوره او تضييق على عباد الله تشكرون مؤامرات تحديات عنترية يكون رب المطر الحرام نزوله وسيلة لهو أو أو حين لا جاهلية إلى تشكرون رب المطر حين لا يعصى الله ب أ ر ض توشحت بخيراته وتدثرت ببركاته فلا مزمار يضرب ولا اختلاط يجلب ولا أ ذ ن أ و ذنبا في ارض ل ش و ن رب بالذي المطر زكاة الدفاع خرمات الله حين هي أخذنا بأقوامٍ م أكرم منهم رحمه ا الله الطنطوي ن أن نكون ة يقول على إذ الله هل عرفتم الصواعق ا ل م ن ق ض ة و ا ل ص ي و ل ا ل ج ا ر ف ة هل عرفتم البركان الهائج وكل ما في الكون من ق و ة إ ن ه ا لن تصد غضبه المسلم إ ذ ا كانت لله ولمحارمه ولدينه تشكرون رب المطر إ ن لم تلهكم خيرات الله عن فعل ما افترضه عليكم تشكرون رب المطر حين يكون نزول المطر مشاريع ت ع ب د ي ة أ ث ن ا ء نزوله وبعد نزوله تشكرون رب المطر وحين يكون نزوله مشروع التفكر في بديع ما صنع الباري وما خلق ت أ م ل في غياث الله وانظر إ ل ى آ ث ا ر ما صنع المليك عيون من لجين ش ا ح ص ا ت ب أ ح د ا ق كما الذهب السبيك على كتب الرمال وشاهدات ب أ ن الله ليس له شريك يا أمة النعمة أمة بأرض الله لن تستجلب خيرات الله إ ل ا ب ا ل إ ي م ا ن والتقوى ا ق ر أ و ا ان شئتم ولو أ ن أ ه ل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض ولكن كذبوا ف أ خ ذ ن ا ه م بما كانوا يكسبون يا أ م ة ا ل ن ع م ة ب أ ر ض الله لن تستجلب خيرات الله إ ل ا بزكاتها روى مسلم عن أ ب ي هر رضي الله عنه عن رسول الهدى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال بينما رجل يمشي ب ث ل ا ث من ا ل أ ر ض فسمع صوتا في سحابه سمع صوتا يقول اسق ح د ي ق ة فلان فتنحى ذلك السحاب ف أ ف ر غ ماءه في ح ر ة ف إ ذ ا ش ر ج ة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله قال فتتبع الماء ف إ ذ ا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد الله ما اسمك قال فلان للاسم الذي سمع في ا ل س ح ا ب ة فقال له يا عبد الله لم ا ت س أ ل ن ي عن اسمي فقال إ ن ي سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي ح د ي ق ة فلان لاسمك فبالله ما تصنع فيها قال أ م ا إ ذ قلت هذا ف إ ن ي أ ن ظ ر إ ل ى ما يخرج منها ف أ ت ص د ق بثلثه و أ ك ل أ ن ا وعيالي ثلثا و أ ر د فيها ثلثا يا أ م ة النعمى ب أ ر ض الله لم ينقص قوم المكيال والميزان إ ل ا أ خ ذ بالسنين و ش د ة ا ل م ؤ و ن ة وجول السلطان ولم يمنعوا ز ك ا ة أ م و ا ل ه م إ ل ا منعوا القطر من السماء يا أ م ة ا ل ن ع م ة ب أ ر ض الله لان هما مطر الرحمن عن كثب فاننا إ ن ن ب ا ت ظ ا ا ر ل ص ر ك ل م ط ر إننا بانتظار النصر كالمطر نصرا يهيم على أ ر ض الشام ندى وللكفور سحاب صيغ من حجر يا رب لا تخلفن الوعد إن, ان لنا ثارا سنقطفه أ ش ه ى من الثمر يا رب رباه إ ن ا ظمئنا من دمائهم فرونا قبل س ق ي ا ل م ا ء ل ل ح ج ر يا ي رب لا تخلفن الوعد إ ن لنا ثارا سنقطفه أ ش ه ى من الثمر رباه إ ن ا ظمئنا من دمائهم فرونا قبل س ق ي ا ل م ا ء للشجر يا ي أ ي ه ا الظالمين الناس إ ن لكم يوما من الله منحورين كالبقر ان ا ل أ و ا ن لنبض اللهو والسمر هيا أ ع د ليوم النصر عدته لا ت ي أ س إ ن م ا الرحمن ينصرنا ومن يكن و من جنود الله ينتصر ي لان هما مطر الرحمن عن كثب ف إ ن ن ا بانتظار النصر كالمطر نصرا يهيم على أ ر ض الشام ن د ن وللكفور سحاب صيغ من حجر يا ي أ م ة ا ل ن ع م ة مصابك جلى وجرحك ليس يندمل فالغوث الغوث فاليوم تقطعت أ و ص ا ل ه ا وغدا ليس ينفع إ ع و ا ل ولا حزن الغوث الغوث كل بما جاد من مال ومن نشب ولا تجود يد إ ل ا بما تجد الضوا ب ي ا ذ الجلال و ا ل إ ك ر ا م الغوث الغوث آ ت و ه م من مال الله الذي آ ت ا ك م ولا ت ي أ س و ا من روح الله الضوا بيا الله وبالغوي العزيز اليس الله بعزيز ذي ا ن ت ق ا م اللهم إ ن ا ن س أ ل ك سؤال المضطرين اللهم إ ن ا ن س أ ل ك سؤال المضطرين ونبتهل إ ل ي ك ابتهال الخائف الذليل أ ن تنصر إ خ و ا ن ا المستضعفين في الشام اللهم إ ن ا ن س أ ل ك باسمك ا ل ل ع ظ م الذي إ ذ ا استنصرت به نصرت انصر إ خ و ا ن ا المستضعفين في الشام اللهم انصرهم بنصرك اللهم أ ي د ه م ب ت أ ي ي د ك اللهم انصرهم بنصرك اللهم ك لهم ولا تكن عليهم اللهم اجعل ا ل د ا ئ ر ة على عدوهم اللهم اجعل ا ل د ا ئ ر ة على عدوهم اللهم مزق عدوهم شر ممزق اللهم مزق عدوهم شر ممزق ارنا فيه عجائب قدرتك ومواطن ص ط و ت ك اللهم قد طال ليل الظالمين و أ ن ت على دحرهم لقدير أ ر ن ا فيهم يوما أ س و د ا اللهم إ ن اخواننا مغلوبون فانتصر اللهم ان اخواننا مغلوبون فانتصر ومظلومون فانتقم ممن من ظلمه ومقهورون فقر عدوه اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا م ن كل بلاء عافيه انت حسبنا على أ ع د ا ء هذه ا ل أ م ة جميعا ونعم الوكيل أنت ن ح س ب اللهم ونعم و ك ي أنت حسبنا ونعم الوكيل و ن ع اغفر ل ل و حسبنا الله, ونعم حسبنا الله ونعم اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ ص ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اغفر لنا و و ا ل د ن ا وجميع المسلمين ا ل أ ح ي ا ء منهم ا ل م ي ت ي ن برحمتك يا ر ح م الراحمين